الناس أداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصالعا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون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 مساكين من أوسط ما تطهرون من أوسط ما تطهرون أهل كموم أو كسوتهم أو تحرير قلبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفرت أي مالك إذا حلفتم واحفظوا أي كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميزر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلنتم أطيع الله وأطيع الرسول وحذهُ فإِذا توليتُم فَأَلَمُّ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ أَلَلَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ جناح فِيمَا طعموا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إذ تناله أيديكم, تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يقاضه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم يا أيها الذين آمنوا لا تغتنوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او ادل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله من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 الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الباب لعلكم تفلحون يا يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء أيا تبدلكم تسئكم وهي تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ما أصبحوا بها كافرين، ما جعل الله من بحيرته ولا سايبته ولا وصيلته ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تالوا إلى مَا ما اللَّهُ الله الرَّسُولِ الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيء عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبركم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان لو احد منكم او اخر او اخران من غيركم ان كن ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُذِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَ إِذْمًا فآخران, فَآخَرَانْ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ مستحق عليهم لولا يانف يقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومهتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, أو يخافوا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 يا عيسى مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذن يدتك إذ بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمه والتولاه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطين باذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طاهرا بإذني وتبرئ لكمها ولباس بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل أنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا هذا إلا سحر مبين